على الله ويلف ويدور على الله ويخادع الله كما يخادع مدير في العمل ولا صاحب العمل ولا المشرف عليه في الشغل لأنه لم يضبط سمة العلاقة بينه وبين الله لم يستطع أن يعرف من هو الله الله لم يستطع أن يعرف ربه حتى يستطيع أن يعامل الله بسمة علاقة بين عبد ورب بين مملوك وسيده بين متاله وإله ضبط هذه السمة هي التي تضبط ليس يا أخي علاقة إنك واقف تصلي ركعتين ولا فتح المصحف تقرا جزئين ولا تتصدق بقرشين وإنما علاقة قلب بالرقيب وصلت إذا استطعت أن تضبط سمة العلاقة بينك وبين سيدك إلهك محبوبك إذا استطعت أن تضبط بوصلة قلبك البصلة بتاع قلبك على اتجاهك مع مرادع ساعتها ستنضبط دقات قلبك الله الله الله الله الله الله الله الله ستنضبط دقات قلبك على مراد الله منك وضبط هذه السمه الذي اوصلنا اليها شرح الحديث العاشر من الاربعين الربانيه وفيه ان سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الله يحب العبد الغني النقي التقي الخفي ان الله يحب العبد الغني النقي التقي الخفي ولنا اسابيع طويله نتكلم عن هل أم هل راى الله من قلبك يوما أنك تشتهي أن يحبك ربنا شاف من قلبك يوم إنك بتقول أنا نفسي ربنا يحبني حصلت في قلبك دي ربنا شافها شغلك حب الله بمعنى إنك الليله اللي فاتت طول الليل آيم قاعد رائد نايم صلي راكع ساجد تسبح تقول يا ترى ربنا بيحبني ولا ما بيحبنيش كم من رجل شغله حب امراه فلم ينم الليل يغازل الكلمات بتحبني ولا ما بتحبيني صح؟ ويسال مراته بتحبيني؟ قولي لي بحبك. هل شغلك مثل هذا مع الله؟ كم من رجال شغلهم صورتهم عند الناس. يا ترى الناس بيحبوني ولا بيكرهوني؟ بيقولوا عني ايه؟ هل شغلك هذا؟ كيف يذكرك الله في السماء ما اسمك عند الله كيف ينظر الله إليك من أنت في عين الله شغلك هذا هذا ما نسميه سمة العلاقة بينك وبين الله حبيبك وريب منه مشغلك في عبادته من أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر ماذا والله الله من الأعمال ربنا مشغلك إيه أقصد في عبادته ما وظيفتك عند الله شغلتك إيه عند ربنا إن الله يحب العبد الغني المقصود غنى القلب النقي اللهم طهر قلوبنا خطر ببالي اليوم وأريد أن أبثها سنة نسال الله أن يأجرنا عليها أخي هل أنت هل تطيبت اليوم حطيت ريحة قبل ان تاتي إلى الجمعه زمان في مساجدنا الطيبه مساجد بتاع الناس الغلابه دي كنا نجد واحد واقف على باب المسجد وفي ايده ازازه ريحه كل اللي يدخل لصلاه الجمعه يطيبه اين ذهبت هذه السنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بها كل من جاء الجمعه من اتى الجمعه فليغتسل استحمى قبل ما تيجي من أتى الجمعة فليغتسل وغسل الجمعة واجب في مذهبنا واجب عليه ثلاثه أحاديث صحيحة من أتى الجمعة فليغتسل وليتطيب من طيب إن كان عنده فإن لم يكن عنده فليمس من طيب امراته المؤمن طيب طيب فيحب الطهارة وكما قلت في خطبتي النقي أن الطهارة مسألة نفسية في ناس نفسيته كده بيحب النظافة بيحب الطهارة طاهر وآخر لا يبالي بالقذاره والله طيب لا يقبل إلا طيباً اللهم اجعلنا من الطيبين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين إن الله يحب العبد الغني النقي التقي وحين أردت أن أتحدث اليوم عن التقوى قلت في نفسي ما أكثر ما سمع الناس خطبا ودروسا عن التقوى تقوى مسألة مهريه كلام ما أكثر الكتب والخطب والدروس والكلام عن التقوى ولكن بعد هذه الكسرة الكاثرة لما أردت أن أتحدث عن التقوى ما هي التقوى قالوا وقالوا, وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا وفي النهاية أيها الاخوه ما معنى التقوى؟ التقوى هي التقوى هذا تعريفها تقوى يعني إيه؟ تقرأ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل؟ هل التقوى هي الخوف؟ ليست هي الخوف وإنما هذه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيل هذه علامات المتقين. لو الإنسان بقى تخيب يبقى كذا. لكن مش هي دي التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية تقيك منه. دي علامة التقوى سمة التقوى لو واحد تقي يبقى كده يعمل وقاية بينه وبين ما يغلق. لكن مش هي دي التقوى ما هي التقوى؟ قلت كثيرا أن في الإسلام معانٍ في الإسلام معانٍ لا تفسر هي كذا ما معنى السكينة هي شيء ما معنى الطمأنينة هي شيء ما معنى قرة العين هي شيء ما معنى التقوى؟ هي شيء يضعه الله في قلب من أراد من عباده اللهم اجعلنا منهم يا رب التقوى رزق وهبة ومنحة